وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قُتِلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جاءتهم البينات ولا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتنوا ولكن الله يفعل ما يريد